عم اظن كمان انتكم منين هي بيعرف زي على كل كان قراف بحار على كل الشيفات جديده بحر شهور الشراي بس مو طبعا طبيعي صح هداك انتكم منانته زي اجيال كذي يا ساعه سجيله اما بسيطه واي. وايه ان الاله يحب الشهوات يا الشاغي الاله فرح شيء والمنطير الله مكتوب الوحده ايت فرحه وشيء والمنهني اي ممنانك قلبي يا كعلي اي تحذر وينك قاضه الدنيا صبنا صلوات الله وسلامه عليه وحاشر عليه وحاشر حضرو كتونا لا حذر فيك غض الدنيا ادوك الدمك شهوات فياد لفطاسي وخدينه خديتونا معانك يدياد لو دحاني كتكتونا ذا كفافت هذيك وقاف صباح ما دام اله يا اليوم بزيو هيوب يعني هيو درك هذه الجنتو عاسدت الجنتت دعات عاسدت وحياها ثلاثه زياده دواء الغذال زياد زيواشد ومحمد اللي هوالو الغذالو لكن لسكوالل هشكوالل هشكواشد وحان إليه كسين ماليسد يا يسير عيابه نحن مقسمناه بينهم عيشتهم إليه مرينهم نحن هنا مقسمناه وغيبني بينهم وعيشتهم في الحياة الدنيا وفي غيبني قيب إليه يتنعوذ عيابه إليه سوقوي هذي مزاق دكرتت كي لسيها وحباغن وغلوغوي وقرنهاي اللي اصابي بسوء نم اقلمي كرماله سكست احسد هذه وحكست اياه نمكي وحلو سيني نقول يريني وقاقتس يعني كاسنه نقوبه كرماله الهي انت قيبت ودي عن عم اولبدي الله نوتره <تصفيق> وليجعلي هاي الهي قدومك اوه اشكلو بها غنى اشكلو بها عزيز اماده وناجرا الدوم بركيش على الويها غنوا قف فقري الويها قوا غنها الويها على الله الله نورتوا عايز تور معايا تور معايا على انا فوريو ايه <تصفيق> عايز حاسدنا غاده عيسو بنسين يعني وعي عباءه وموعي أو, او ادوك هاي ودادها سرتي أو يعني إذن كشخيسيسي ندرسي برا لن حسن مغترها سرتيات كشخيسيسي فلنهار سرتيت ملو واجونا عائلة أدوئي ذبايع الوشية وحرب المؤمن وهي حربنا وحاجر خدع سهاي وحارة مسوبنا بينها قلالنا حسواء والد إلهي وحسوسي موايزي لكن صعب هذه هو حلو أمر الدلال عليك الحركة حديث قد سياسيا وعليا هذه الأحيان المحصط شخيات ملديد بركة إليها كلها نيدي إليه أنا فرق تتأثيرين وحودين توقفين معايا اللي يحضر الدنيا كتكتون هذا فإنها الدموك خضرة تعالى روائق معنا تتمد هذه Oh, vanaasen, vanaasen, taisi, oska, o, vanaaksan vahe, teemad eidi va vanaaksan tehsii oska agaarka o indaha suuruhi haiduna euron tahay, maana ha agaarka indaha suurhia, hulub tasgibta, huluvatun mao, huluvatun to maanvahe, inneha iidi maayeli, khadiratun to ديما ذي ايه السوب انتهاي وايه ديما ذي ايه دي وايه امم انتهاي قرحيسا وايه ديهم كيف ومعي هاي فراق ايه والألقي هاي ملاجعلا انهي كفار اغضو يعني انت كل واستعارة مجازية ومعجزة ونوية حقيقية كتبت وحال الوضاء يعني خضرة بيدي خضرة النبي عسري وعسكة ونموها زهر ديدي فعنان تيدي قرح ديدي حلابة ديدي وحلاة كناية الشيقة يعني لجعليسي نفوس تقنها لجعليسي كناية واي او محببت واي لنفوسي نادرين تنوها وغره ديدي كاني مغيب كميبات كيسي لاي كمي غيب اسك ورمي او واقع عيالي خضر ديدي حلاو ديدي اخبار البابل عشكو شاكي عيالي مالبابل نا حمان هلو اعلو اعلو اعلو اعلو وحن اعلو شبهي عمان تادينا حديث هالبابل ناوي وحشكو شبهي يعني الهي وحاسكي خاض يوحا امثل اصويا على كل حال ميلن يعني جيفه فدرهون يعني اليري في مر البصائر فدره فدره يعني ابصارتها بصائرها وعين كتابتي او اورا او هون على الشئ فدره جيفه ما لا يعني ميل بطن الرشاقي وحقه يعني إذا أو اسكوا على المجرح إلا أي معنى أي معنى بغتي إلا عزكاله مال خلو الشيء هو أجراء إفتن غدرة ألو الشيء ماركي هورو حالي نجيه في غدر عيتي والذات كان تنفير أعلو هيري مانا حاني واسو الشيء حلوة خدرة تحذير معنى هوا لا نبغي أسليها لا تغرون لا تغرنكم ياين كذلين بحلاوتها معانكدي بخضرتها غرحدي وعقاركدي معايلي علاه معانك السدي حقيقه وحرار وايه فلله الدور كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لدي وين أكجراميها الحمد لله أنت أسكت في الغوء على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فبعلمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف رب يصر ولا تعصر واعين يا كريم طوبنا صلوات الله وسلامه عليه وحسري احذروك دكتون هذا هو معنى حذرك يا شهر الشهوة هذا الشهوة دي الخفية الخفية أو الخفية أو غرصانات احذرو دكتون هذا الشهوة شهوة هذا شاو دي الخفية الخفية او غصونات شاو دي قصور العالم عالمك يحب وعزعلها ان يجزس اليه ان ارتيزي لو فطيشت وعزعلها لا يحبها ازعلها يروك الدكتون هذا الشهوة شهوة الدكتون هذا او غرصونت اصحاب تا نموك ايويد يا رسول الله رسولك اله ايو ومال شهوة الخفية شهوة او غرصون محي تهي اي قال نبيه وحادثي صلى الله عليه وسلم العالمونيك عالمك يحبو وحاجعلها حاجعلهاي أن يجلس إليه إن حقيسي لفريستو إن لو فريستو فقدت كيس أي بضماران علمي قلائه وإن دت كيسي وبتار حاجعلهاي مهم <تصفيق> معي الي العالم وعالمك يحبو ازعلها اي اسرائيل يجلس الي حاكيس لافريستو ازعلها معي الي تاسر دي اسر ازعلها ذا لافريستو ازعلها اذا عمل كيسيا كوبرا جايل كيسيا هذا ازعلها اخذ اسياي وقص اخريو حوالو محمد اخلاص كي اكترى محايا لديساس اسجعلاذو ان اكتريسي لبوح سمو فالرع سودتك فاليسا هاي اي بريني اسبرناه اسجعلاذو يعني وحاكترى اخلاص كي نيذي يعني يعني سحيدارنا اي شاني ومعان نحفظ العلم مما ايه شأنها طوحها هي علمها يعني دور دي زمها يعني وحاشة أنها هي وحي علمها يعني أجر كيسي بورهايو إن أسكت الله صدقها علمها أجر كيسي بورهايو أسكت الله صدقها معنى ها أشتوتس علم بله هذا يعني بقادة كفيعا اسويلس اس. يعني اسقلي العلمي اسقري هاي اسقويني اسقويني اسقهاني من حيالي بحدي اسقويني اسقلو اسقويني هاي علمي اسقري هاي لو مضالو سيجعل حايد منطق ثم هو هاي كاسو يو والليب او شاعلان كالليب يالكي اسقامي ده شاعلان كالرجيم كتاب كيسي وحسسو بحيي سيدة علي حقيس اسكوري كرم الله وجهه وعسير سيكون وها اهدونا اغوام قومي على اهدونا رقع اهدونا ويحملون العلم علمهم بعض السلام ولا يجاوزوا اسكت بين العلم قاسية تراقية خلح موض اسكد بيني معايا يخالف علمهم الموض حاس عملهم عمل قودي علمودي عمل قودي ووضع جيران معايا لي علمي يسي عمل فشال الغري عجبي اسكالي راضو عملوينيش اسكالي راضو اسكالي راضو اسكالي راضو اسكالي عصائي وصيرهم سير قودي نه وهي خلافة علنهم وحي موجه عيانا وحي فريس عيانا يجلسونا سيدنا علي ويوركيسي يجلسونا حلقا حلقا حي الحلق حي فريس عيانا الباهي وفانتما بعضهم بعضوا وبعضا حتى إلا رجلا خفك تسكي قاروة على جلس إنك ننكي وفريس اسكحناه إذا جلس لغير إنك عالمك حلقانا سي لك عالم قال تلميذ كيس حديدي قال تلميذ اسمه رزقناي اسكانيس قالني كيس وهو اروى هاتين ثلاثه عالما ومذعي اسمه فاديستو ويدعه ولافه وذالك قواسي مكي اشاره بعيد انتهى ونلو شي قاعدات ملائف القواس قال ليها تدفيعيين معاني لا تساسبه ودول كاس دول كاس ملكي ما قال ليه تدفيعهم ملكي وقواس قال ليها ملكي عن ايهان لا تسعد مم. لا تسعدوا لا تسعدوا مكرتوا اعمالهم اعمالي شهودية الى الله الهي افتيسي مؤكوريسو الهي ملكي ليه يسعد الكلمة الطيبة ولا عمل الصالح يرفعوه عمر ظالم مهاته هل يكون إلهي ولا ماذا انتقائي على فرواحي كعبو الأحبار الغازري سيكون في آخر الزمان أهادونان علماء علماء أهادونان ويتغيرون إسوا مسيرايا على العلم علمنا كما تتغير النساء ما رأس يسكم على الرجال يرقى قريصه مسيرا يضبوه وعروه أحدهم بتخوضه على جريسي يقول فريسه هاي وفريسه جري حديث ننك عالمك أهاي ومسيرا وعروها ننك يؤسي أختيس فريسه جري ومسيرا رقع إذا جالس غير وغيره تسل فريسه هو أخذ عنه حقيس أسكسوخات علمي ننكلت علم أسكسوخاته ومسيرا أو تنبيده أدنى هذي قوستت مكدرت يدوه على الشيخ ليه كخاذي هيست لنكيبه قاعد من بضنه انت أولئك كواس الجبارون هو هاي ده كساس علمها لا اسكوشيرها يو أو حركو دي نقرها دياس فريسة كحماهايان أو كحماهايان الجبارون ووايد. وجب متخدر وجبارد جوا او مغري اعداء الرحمن هاين له رحمان ها هاين انتكسوا مغا هواء وحدئ اا علمك ولا مين وعني انت وحير ماها وان شغم في عن مختار مان وعسلها انت بعد ابن عساكر تاريخي سي محا ابن عينه رياب بن عيين حديث عسكري ان ربيعه ربيعه بكى وفطيله له ما يبكي كم عقويها الهال رياح حاضر التتص جوه اولقرايو شهوه خفيه شاو اغاصا ايويان والناس دتك عند علماء النيم تظلمان اي لتوهين الميار يبقوا في حجور امهاتهم عبرهودي لبطولي سارهين عبرهودي عجفوهودي سارا ان امروهم اديوا افرا اعتمروا وفرتوا امايا وانتهوهم اديوا انتهو غير الغزال وهاشب وحواي امرك هدي سنة السيحي انت تولد الدواء على أمي الرأس يلو سوداء الدواء يعني يعني ما تحمل حلو سوداء عز كميدين فاعله كي سايا لاينا في العرض الأكبر مع المجرمين يعني آه آه آه وحاس متوقع أيو مجرمين تمنعون دي ما عوض اسأها مارك مالك إلهي بنبقي سيقيام بمنك قيامو وجرمين انت مع واديس جرسها ناقصا حالها يشوروا مقاسه ومضحيس عند ربي ربي ديمو كيف انتهى امر الذين يزعمون التقرب الى الله تعالى بالعلم دتك او ارهياندايه ان ضهله امام غزالي باب العلم احفظ ما اعرف شيء وحملها الدموبه ديك ادي دوت يني امام مالك وعس اهاجري هادي التلاميدي سلواتاً عيقارتو وكتاعي يعني انت انا ساوات الخفية اسك عبساهي هون كان الله اعلمنا عن قفانه تلاميدي زي حفت قفليس زيس اكتواض لنبا كون واي صدح كون واي شم بقل واي حدي كتاعي تاعي قني ايتهي اذكار كشوبتان مع المجلس العلمي لفضيله ونس ليها ثواب كسي حتى كان برهين ثوابا اثناء الى فضي قال في اسكاله اقواص وبطام تعاونوا على البر والتقوى الى رقصت اي كتاي علمي غادي تدسو فريسه اجر بلا تهلان اقواص حذيك تهي عالم تهينا تهينا دموح المغادية على هان صفريتين تاسي وحزقلتان تقرب الى الله مالكي بيحها يعني جاهوزي دل عيقادها يا قواس خيط سلاطين تيو اذي غايا دولة اذي غايا يعني انتاز يعني كما اها مقعاس خواه انك عالم وين وهي <تصفح> انت وارد اي مرجع انت كل منك عالم كأه ونفتيس هادئ ونهضي يعني اه يعني مالحن هاس يعني نفتيس وغرالئ هادئ اولو كفرحاي مكشي حايو خبأتها دو حصلها مراتكي وحواي درس سلال الاخريوهايو مراتكي وحواي نشر العلم وضاء حصلها تقربة الى الله تعالى اه مانو قلت هالي وقت قيسة فهذا حال زمن الغزال اساعها فلو رأى زماننا زمان كانت سأرك لهاي هذا وكمان محاها رأيو وكتريدك ترزي عن جهورين أو نظيفك الله هاي وغلبيا نمتها ساعة هاي انتوا هاي بيها غي وحاسي لعدها ساعة قوانو تنهدنكوا سعونا وان ان انك عالمك وحال وواجبك انه مرعيسي فعلكيسي لوجه الله تعالى أوه يعني ذلك حقودي جاهينا سقوف أو سوباته السجد اما اغران ده اديسي اخي انت اتخاذ عيان ان اي بطان والرواية لاكي اي كاهان بغش عالم اه حيث افرس هران وي قلبي اهان ما ايه لعده اخي ده انت من اتخاذ عيان غير كيسي علمي يسي ان او علمي سيناس كان مغلان بطو دد كان خلايته علمي واضي اكاهاني بلو عقلوا امانة واي علمي امانة لك ويش علم الهي السيئي فاق انتيسي امانة ويش ديدي انا وغزتها لقلوا امانة ويش معالم الدين انا سنوليوها لقلوا او اسكي لاليو يا بابي الى ترتيرونتو معالمك هذه الى ترتيرونتو لان اسكي لاليو وهذا واجب ومكاسي حتى اما يعني ابن عطاء الله بحكم في اشكوري اشكوري ات في وجودك في ارض الخمول في وجودك في ارض الخمول فما نبته من لم يدفن فما شيغي ونبته امس مال موصوفه قد امس يعني موصول كيال فما شيغي ونبته دش يعني اوركي فما اوركي اسكر اسكر ورك اوركور فما اوركي ونبته دش مما اوركي ولم يدفن أل او كبلشاه را يتم مقام القحاو نتاجه ظل شريسي حكم ابن عطاء الله وكتابه يقول ذلك الحكم ان يكون قرآنا انه روحه اخري شيخي والد شيخ عبد انه اخري انتم حفظنا ان يبخز جرني على خزي درر البهله اخزي جر لكن وياتك حسن الهراء من قضاء اياته وحاجي محمد حسن بنهراء وهوين تتبطن علومه وهوين انا هتا الشيخ محمود معاملو هتف وانولي هالكاسي مطام وي عجب المضاعسي شخوك المعلن كايك محمد كتاب كيسي ايكي سبحان في جركي بعد ايضا هتني ما جريم تفسير كايقاذي جريت شخصي عدي الامنطب هنينو جعلي كان جعلي معان هاوي حوايس هنقوفي سرواي شيخ هنكي بعد ongeri oniddenp ontsustlik end onlirased neida kri ajuda ì agentsdes ja vänguidise. Et ma lasanne, في aiulas vera Bemos ha as ondraab ka! Bavam naab dam dam psalma. M zip ماشي ابن ابوركي وما بطا دا شي مما ليتهم كي قال دوك دا شي يعني يا يا ولتو من تاجوا بلا خديسي متابق ايزو معناها راه حاولوا ودا وحكرله ساري ادلو دو ابور او كرله ساري وعلى الاركاز ش ببع فاجت خاز طولا وواحد قال او حيوانك قال الله قال خلص يا لام عيال المدوبنا السوق ودوت كطن دود اسلافيرت اسرك بعدي هذه هذه لدودني اسعد لدودين او واحد قال او حيوانك ماان اسفاد الشمبر اي عنين شو في ابو زولا قال ان لايت كل الناس ياديو مانستاسيون طبعا سديسي بمتا مقهيزو انتا مقهي تعدى الشيخي شقبوكا بحسده الجري ما يشعر عبادناي وحسري في اخا شخصوفي وابسوفي حان المغلجيلي دائما الشهرة تؤافة والغمول راحة الشهرة تؤافة شرطينا تجدو وسيلة الشيخ افكيس وعبادناي الشيخ بحسده الجري الشهرة تؤافة ويقولو كانوا وحن جعلناي مضع وينان؟ بحاين لشيش شاوه ربنا قلقوا يادو وحنقال انسجار شنو انجعني اي شو رأى فواهي والخمول وخمول كان الراحة واهي ما اسكن ايه مرد صرتوها غام بعدا كوني خاملان زاها فلوس ياهي وضيعا مشتهرا اسلائي يعني يا اسلائي مرصر انت عند شطحات يعني التحدث النعم واي على تحدث النعمة سيرتو حقاً بعد ذلك يعني تعالي دورانة الكيسة دي أول كيدي لآخرة دي لكي أخاني مسكو حرمي السعودة دعا ملو بولا مرضوه علمي بسعودة سيرتو حقاً فأنت كوني خاملاً لكن خاملاً بعد ذلك حقاً سيحق حان وحان نغذي يسيري ووضيعاً عنهاي وحان النغذي عالياً عن نغذي مجتهرة عن نغذي الدنيا مجري جري. ويناشن يعني ام و رجري رجري ويناشن ويلي ما اولو اخر فكل سوفادي نعم قلمي نبدا شقه ودعم الرسوه هي العضلات دي صح خساديس حوجي الشيخ ابو الشيخ يجت ساعات ادوز ورميت شطف في سيني على الجبهه هاي علم هوايت وحال رواه الفضيستو بوصوفريست والروى منك عالم كي وحال انت تجري خالي علماء اي شكاين من تاع نجوهرت وحجراي او فضيسا محالوا فضيسا حكمه واي وحالوا فضيسا يعني امر علم حكمه محائل الحكمه ضالت المؤمن انما وجدها اغلا حكم هوايت زياده تشوف بعض الروايات لو قروا استوسي هاي اتخاذت شكلها دي اوهل عالبوينتهت او اصيق الرواق اليها وافت يا الاركاة حدي كالاتره حدي عالبوينتهت اصيق اكتسي فاريسه وحاو فاريسيسه حديس قفها الاركاة معايلي من رأى منكم من قران فليزيده بيت او بمالبيه و بلساني فليزيده محاسي من را منكو مخره حديثي ختمته حديثي بدر اصدياد قال هو يير ولا هو يير بيتي اما سمول يير يلو مساه قال هو يير ويير ودوير وذوري وذوليو بيتي هاكو ذوليو قبل ثاني او كتابي مع الانتام بين وضعف الايمان معلك عالم قد القفقه والصعبه هذه فارس الترتيب دوبت وعياب يعني ال من اما جوي المره راكي انت سلمي بين الناس دوبتي على فضائحنا و انا ضب واحد وقامت باستخدام الهورتيس فريار وعلي من مبينة وفريزي والله تعب عليهم عليهم يا سامي واستساموك ديك بس فلت لكيش وحوايا علشان مركزي انك هاسبتيسي وصاصي ايشي يعني وانفعي والله بسي وعيم وكله ايو حايا انك دهت هورتيسك وفضيحي هو حاد الشيك الشاقي يعني من المساوم ملاي عادي المساوم ملاي وقال غور الدوت اويسق سنوات ورد برتقال فضي وحنجره مكاسه اسقلاد دوات ينسى امام الله مالك يا نصا المبار معنى العالم وحافه المضاف محلها في نبينا رسول الله, الله ومشهوه الخفيه من احباب النين وهسري العالم يعني شهوه العالم عالم كشاو ديسي وحوايه يحبوا اعزله هي العالم العالم على شهوه العالم عالم كشاو ديسي يحب يحبوا اعزله هي حوا يحبوا عاشك قد اي تنوا شاب دي زوادين النبي شاب العالم محاوي وحق قد اي يقول في سنه قد اي وعشر يحب لا لا يوجد سانه فديس تو لاني اكتب لو فديس على لا مره واحده سوره انزاء شورة آفه الغمور راحه بيكسا كسيسا سفتو حقام بعد كوني غاملا ووضيعا حاليا مشتهرا علمي خفله هو مجرؤ حيالي لاي معسي وفوق هو العلمين عليمهم على رقص ياس اذي انا ذكو يبديد وهو سيس ياس يعني اسلين اذا ذو سلامات إلهي نقسأوك القرآن كما حسب الله يعلمه حيث يجعل رسالته علم الله نبي أني ما رأى الله وصوله ما رأى الله وصوله شاهد علم النكيس قريدون إلهيه وسايقانه نكستعاش إلهي يعني أسكمان لا يسكرهات انت الأول إلهيه الموافق اليوم ما انتح تشوفنا حوالي سعدوا وهو يخصوفي وطرق لن يحمر يعني يحمر وطرقانا بيعازين محوائي الشيخ والشماء اللي الشيخ بشغبوه عزبا يجري محاق يعني وحلاه واي عمدول كاللغا مدولي هاتفين كسوحي بفور مرسيقي يعني اختلم ملاحي بعد يجي انت تميت وحيدا البيت فوقبضناي يجري الشرعة الشرعة محمود شمع الشرعة شعالتهم عسل نيرا برترس هاي هذر حسسي برتر مجرانهم وكاس ابسماهوا شعالتهم عساس علو مدواوين انتقى بحد يا ساي بعد اسمانتو الشيخ المركيس ارقي وحسيح ايام واحملو الطرايو الميواث وراء اخر السحاء واختياسي ايكا وختياسي زمكي واحد جوقي بقى اجيشي شقديرا حاجدو مجراء وحوائي مرحل الشيء أبوكري قالت من يأكل قالت لنه باس عالم وين أوين شبوكتي <تصفيق> شيخ مرحل شبوكتي أهي شحم حاجي مهجي ركاس وهاي حاجي شغدار شيخ أبوكري رح تزيري شيخ مركي كتاب اسم اللوي فيري علبوها وكليابي سوفنه وآهي عن حدسي أبوكري محضار بل سوفي يلي هاي بس لا هاي وحاقو جري إنسي أبو المحضار وحاقو كله معوش عادة فجري ومعود جيسين لها مجرى عبدالغاية فرائمي أبكي سوايا مشارف حاجي وعاق الجري ما وحادي أبطي أبكيسي أبكيسي أبكي جري وفقه أفضل ماذا هيجي الله ومعود فقه والله وإنه يمتابع أو شهادة أصول مجراني فوقه بعد شاهه وعا سودري الشيخ لو روينا سلمائي مقتهي ونوك على سلهيران بعد عذيره سودري وعا سير الشيخ قال يا اخي صاحب لوائح بعد الاسبوع الروائي ترتيب باخيها اجيب بريد وعصير بلاوي الموضوع عايز الكتاب ده يعني علمده وحروفه ما بركه او ذكر